ah لم зовут? recently my favorite was in Europe means you got in I want to make the least in an area of all the things <laughs> that are there in the city you know I want to make the واحد قالي <تصفيق> <آه دي> دكتور هيمي فليشي اه هيمي فليشي اه دلوقتي انا بس هفكرك ب. تميز حتة صغيرة قوي وبعدين نرجع تاني ايوه صفحة اللي هي لا صفحة خمسة وعشرين لا هي صفحة اربعة وعشرين اللي اصادها صفحة اربعة وعشرين جينا قلنا الرسمة اللي في صفحة 24 فوق على اليمين دي كانت رسمة البراميدال تراكت وقلنا ان البراميدال تراكت جاية من ايريا فور ونازلة في الانترنال كبسول. و 100 درين فونز مضله بس يا جماعه خلاص بقى خلاص بقى اخوان وبعدين رايحه الى الانتيرو هورمون سيل رايحه الى الانتيرو هورمون سيل خرج من الانتيرو هورمون البريفرال البريفيرال ثم راح الى العضلات بس يابا يا عمي وراح للعضلات كويس التريم دي هي الاصل لو بصينا على وبعدين يعني انتوا برده عايزين تسيب الحصه وامشي امشي عشان تبقى بقولها كيسك تيابني الصفحة اللي قصادها جاية من الموتور ايريا جاية من الموتور ايريا الموتور ايريا قلنا الوش والدراع والترانك على ناحية والرجل على ناحية تانية اذا جسم الانسان اذا ما تقول فارش قوي على الموتور كورتيكس البراميدال تراكت عملت حركة كده مش لذيذة قوي راح تلمة كل الكلام ده كله في في خط واحد سلك واحد كده اسمه براميدال تراكت اصبحت البراميدال تراكت حاملة لنصف الجسم موتور يبقى لو البراميدال تراكت دي اتقطعت اكيد هيحصل شلل نص في كامل احنا بس كل يبقى يبقى احنا بس يعني كل غرضنا ان احنا عايزين نقول ان الهيميبليجيا هي مما لا شك فيه براميدال تراك ليج بناء على هذه الرسمة فالسؤال اللي احنا هنقعد نتكلم فيه شويه النهارده كتير اتويتش ليفل ذا براميدال تراك انتربتد يقرى البرامي ده اللي اتضربت في بدايتها في الكورتيكس ولا اتضربت في الانترن الكابسول ولا اتضربت في المدرين ولا في البونز ولا في المضالة واحنا ندلين جينا بصينا على الرسمة اللي في صفحة 24 برضو اللي هي فيها الكرينيالنير وقلنا ده اكزامبل الكرينيال نيرف 3 و 6 و 9 ده كان مثال وقلنا ان دي اسمها الكورتيكو بالبر براميدل يعني هي براميدل ربنا خلقها علشان الكرينيال نيرف وشايفين في رسمة الكرينيال نيرف 3 و 6 و 9 واخدين براميدل من السيم سايد والاوبوزيت يبقى قول كرينيال نيرف نيوكلياي باي لاتيرالي سابلاي اوف جينا باصين على الرسمه دي اين لوور موتور نيورون اوف كرينيال نيرف هو الكرينيال نيرف نيوكلياس والكرينيال نيرف سيل اين الافر موتور نيورون اوف كرينيال نيرف هو الكورتيكو بالبر اللي هي البراميدل براكت نفسها إذا لو الكابسولة دي بازت أو الكابسولة دي بازت لن يحدث خلل في هذه الكرينيا النار أبدا وكل الكرينيا النار هتبقى سليمة ما عدا اللي شازوا عن القعدة اللي هي الرسم اللي تحتها يالي بتكلم خلع عندك دم خلع عندك دم فايا خلاص فايا فايا فشايفين البرينستين برضو تحت مقسوم الصين وفي كريان نيرف 7 وكريان نيرف 12 واضح ان هم بيلاترالي سابلايد سوري يونيلاترالي سابلايد براميدل يعني بص على نمرة 12 جاي له براميدل سبلاي من الناحية العكسية نمرة 7 نمرة 7 واضح ان هي مقسومة نصين نص صين وبناء عليه نص فؤاني خاضع لباقي cranial nerve nuclei upper بارت of facial nucleus باي supply of pyramidal بينما lower part facial nucleus هتبقى unilateral supply يبقى الكابسولة الكابسولة فين البرامدل في الرسمة دي فين البرامدل اللي بتغذي 17 سبعة, سبعة lower part و 12 هي البرامدل اللي عنا النحية العكسية يعني الكابسولة لو انضربت دلوقتي وكي اي كابسولة لا تؤدي الى اي crinial nerve legion ما عدا اللي هيتأثر lower بارت 7 والhypoglossal اللي هو العصب نمرة 12 مش كده برضو وجينا روحنا عاملين بصينا على الرسمة اللي هي في بصفحة 25 اللي هي مرسومة بالايدين الرسمة اللي مرسومة بالايد صفحة 25 ليه اقصادها يعني وجينا قلنا قادل براميدل جاء من اريا 4 كابسول ميد برين بونز ميضالة دي كاسيشان الميضالة الاخر جينا قلنا هنبوز الانترنال كابسول دي ماذا يحدث همي بليجي على الأوبوزت سايد همي هيبوسيزي على الأوبوزت سايد كرينيال نيرف سبعة واثناشر أوبوزت سايد بس لو سبعة من الرسمة رسمة بتبين هذا. طبعا سبعة واثناشر ده هنا نضربه upper motor neuron legion ودي بالكم ازاي لكن lower motor neuron سليم طيب كويس قوي اما اما لو نزلنا تحت في الميت برين ودي قاعدة على البرين stem ليجن. البرين stem ليجن لو نزلنا على الميت برين المتظلل ده وشايفين اللي جاي من الانترنال كبسول هو معد برضو في الميد برين فلو انضرب الميد برين برضه هيحصل إيميبليجي على الأوبزيت سايد إيم هايبوسيزي على الأوبزيت سايد طبيعي وممكن تقول 7 و عشان تبقى مرتاح إنما إنما المهم إن الميد برين لما انضرب يعني الميد برين ده هو لو أنا عملته علي أنا كده هو ادي الميد برين ده انضرب طبعا الكبسوله دي لما هتبوظ هتعمل هيميبليجيا وهيما هايپوزييا او 5 و7 و12 برضه هنا هيبقوا هنا انما الميد برين ده لما ينضرب هتعمل هيميبليجيا وهيما هايپوزييا هنا بس هتيجي في العين الساين سايد هنا هيبقى فيها الكرينيال نيرف 3 و4 مضروبين لوور موتور نيرون ليجن لانه الميد طالما انضرب نفسه يبقى الكرينيال نيرف 3 و4 لازم ينضربوا يبقى اذا الشكل هنا يبقى فيه هيميبليجيا وهيما هايپوزييا في ناحية وفي كرينيال نيرف ليجان لوور موتور نيورون في ناحية ثانيه وسميت هذه القصه بالكروست هيميبليجيا تمام هات لي بقى الموضوع الهيميبليجيا ايه الديفينيشن بتاعها الديفينيشن اوف هيميبليجيا هو paralysis of one half of the body Due to U2 due to interruption of the pyramidal tract or lesion in the pyramidal tract يبقى ما فيش خلي بالك <coughs> في إلا ما فيش hemiplegia det pyramidal tract lesion طب الليجان فين بقى من اول بدايتها اللي هو area four اللي هو from the contralateral cortex خلي بالك انت ازاي لحد حاجة ما الipsilateral upper cervical خلي بالك الحتة دي احنا بس عايزين نقول ان الكورتكس لو انضرب deprimidal او upper motor neurone يعني كبسول ميد برين بونز ميدله كل ده احنا هنتكلم عليه بس احنا هنأجل شوية حكاية السباينال كورد بس سؤال سؤالي هو السباينال كورد ليجن لو انضرب السباينال كورد لو انضرب هل ممكن يعمل هيميبليجيا والله ممكن بس يعني انا حسيت من الكلام ان الكابسولار هيميبليجيا وفقنا brain stem عموما برين بونز bones ميضالة اهو كله فوق وهيعمل شلل نصفي طب ال كورد cord قالك لازم البراميدل هو مفيش براميدل في ال كورد فيه خلي بالك فيه براميدل بس لازم يبقى ال كورد cord اللي تنضرب تبقى above c5 ليه لانه البريك البليكسس بداية النيرب سابلاي بتاع ال upper limb c5 يبنى عشان انضرب في الاسباينال كور ويحصل لي هيمي بليجيا يعني ايد ورجل لازم الضربة تبقى أباب سي 5 مش فاهم يعني اهو خباكي دكتور لا انا بص البراميدل ديك بص جاي منين انا ايه هرسم لك البراميدل عليا جاي من الكورتيكس دهول الكابسولة للميت برين بونز ميدال رح تعمل ديكاسيشن كده امسك بقى البراميدل اللي في الاسباينال كور هنا ما فيش ديكاسيشن تخيل البراميدل هنا انضربت في الاسباينال كور خلي بانك هتعمل شلل نصفي على السيم سايد الكلام ده مش دلوقتي لسه جاي وراء بس ايه الشرط ان البراميدل تراكت ليجن اللي في الاسباينال كور تعمل هنا جليجيا لازم الليجن في الاسباينال كورد تبقى يونيلاترال يعني لازم نص الاسباينال كورد سيجمين ينضرب ولازم السيجمين تبقى above C5 ليه؟ عشان الأفر لمب يبقى involved في الليجن هل بقى لك فرضنا أنا جالي يونيلاترال اسباينال كورد ليجن عند مثلا T1 هتعمل لي مونوبليجيا في اللور لمب ده بس وال upper limb بهب أفتح لأن عايز هيمبليجيا يبقى لابد أن تكون ال legend above 5 عشان الأ upper limb وال يبقوا involved عشان تبقى هيمبليجيا ده المعنى اللي أنا عايز أقوله يبقى الخلاصة كده إن الهيمبليجيا هي prime the track تقريبا واضحة قوي سواء جاي من فوق من الكورتيكس في الكبسوله في البرين ستيم في السباينال كورد وهناخد كل ليفل لوحده هنتكلم عليه بقى ايه جميل طبعا في مربع كده بيقول لك باراليسيز يعني ايه الشلل اللي هو الباراليسيز معناه ان الانسان مش قادر يحرك اه اه اه الليمبنا خالص يعني انما الباريسز اللي بيحرك يحرك كده وبتاع بس ما تيجي تفحصه تشعر ان في ويكنس وانت بتعمله ريزيستنس. عشان كده خلي بالك الناس احنا دايما نقول ايه باراليسيز معظم حالات النيوروليجي بفضل الله باريسيز ده بفضل الله يعني انما في حالات يعني بيبقى باراليسيز باراليسيز يعني ايه ما ايش طبعا الناس كلها اقولك ازاي هو عنده شلل ما هو بتحرك اهو لا ما هو مش باراليسيز هو باريسيز دي بس بيعرق شوية مسك عصاية وبطلع وبتحرك ومفيش مشكلة نيجي بقى نقول نفكركم بالرسمة اللي تحتها هي كمان مرة لا الرسمة عملت رسم تاني هنذهب بقى فنبتدي نشوف الرسمة اللي تحت قادي موتور اريا وقادي الانترن الكابسول وبعدين مدرين بونز ميضالة وراح دي كابسيشن لوار بارت ميضالة راحت فين؟ للانتير هورن سيل اسمها ايه البراميدال تراكت دي كورتيكوس باينل رايحه للانتير هورن سيل سباينال كور وخرج من انتير هورن سيل البريفيرال نيرس ثم الى المصل اين الاوبر موتور نيرون في الرسمه هو من اول اريا 4 لحد ما قبل انتير هورن سيل اين اللور موتور نيرون هي الانتير هورن سيل واللي خارج منها والمصل لا تعتبر جزء من اللور موتور نيرون المصل ده جزء ثالث يبقى الجهاز الحركي او الموتر سيستم بروبر ابر موتور نيرون لوور موتور نيرون ماسل وفي في جدول خدناه في ثالثه اعدادي تقريبا دلوقتي اللي هو الفرق بين الابر موتور نيرون ليجن واللوور موتور نيرون ليجن الفرق بين الاثنين ما الفرق ما بين الاثنين الفرق بين الاثنين خلي بالك انه كدام ان يقولولنا ايه ان اللور موترو نيرون ليجن تلاقي العضلات فيها ويستنج شديد يعني ايه ويستنج خاسة وتلاقيها هايفوتونيا وهايفورفليكسيا ويكتب الاجزامبل اللي احنا كلنا عارفينه lower motor neuron lesion example البوليو تذكر مريض البوليو شايف رجله يمكن انتم عشان ما بتشوفوش بوليو واقع كتير دلوقتي كان زمان البوليو ده مرشأ في كل المستشفى نعم واخبالك انت ازاي فكنا نلاقي الواد رجله كده الشمال اللي فيها بوليو مفيع خالص وويستنج وهيبوتونيا وهيبورفليكس فضيعة يعني أما الأفر موتر نيرون ليجن مثل البراميدل تريكت ليجن دايما الويستنج بيبقى سلايت ويستنج بسيط قوي وتلاقي فيه هايبرتونيا تونية وهايبر ريفليكسيا هذه السماء من سمات البراميدل ويقال يعني ان التون شمام التفسيرات يعني دايما في النيورولوجي خليك يعني ماسك في كلمه aware the legion and what is the legion وقليل من كلمة why وقليل, وقليل من كلمة هاو يعني انت شو ها ليش معنى ما مش هيبقى مش هبقى مش هتتريح ويمكن البرانش اللي احنا بنحاول نعمل فيه مبدأ التبسيط هو هذا البرانش بتحب نبقى بساطاه في قدر ما نستطيع عشان يعني انت ما تتعبش نفسيا طيب فبالتالي لما تيجي تبص انت بقى كده هتلاقي كمان البلانتر ريفليكس اللي هو هنتكلم عليه ان شاء الله قريبا لما تيجي تجيب المفتاح كده وتعمل سكراتش للسول بتاعة العيان نورمالي احنا لما بنحق المفتاح في السول بيحصلين نوع من الفليكشن للبيكتو واخبالك انت ازاي اما اذا حدث اكس تنصر بلانتر فهي ايضا ساين من الساينز بتاعت الاوبر موتور نيرون ليجن يعني ده بس يعني كانت كده مقدمة عايزين نعرف يعني ايه هيمبليجيا ليه الهيمبليجيا هي تريم تراك ليجن فقط يعني ايه ابر موتور نيرون يعني ايه لوور موتور نيرون الفروق البسيطة اللي ما بينهم معلش هو بس اول صفحتين كده المربعات محروقه تقريبا اتحرقت تهببت يعني أوه. مكتوب في المربع بيقول لك ايه بيقول لك في اي حالة نيروليش بص اي ده اي انتوا قال النهاردة ايه نظامكم ب... يعني ممكن افهم ايه نظامكم ايه انتوا في حاجة انتوا فرحانين او لا حاجة شكلكم مبسوطين طيب ف آه... اللي انا عايز اقوله المربع بيقول لك في كل حالة نيروليش وكل سؤال نيروليجي يعني انت حتى تقعد تجاوض انت في سؤال النيورو وبعدين بعد ما تجاوض بقولك جاوض تقول لي اه اقولك ارجع للاجابة بتاعتك شوفها فيها وارث زاليجان واط الزاليجان موجودة في الاجابة ولا لا تجد ان انسانتك مش واخر بقية عملت الكلم وخلاص فلابد ما اجا اقول هينيبليجيا يعني براميدال تراكت ليجن السؤال الموجه ات ويتش ليفلز براميدال تراكت انجرد اني ليفل ثم وات از ذا ليجن ايه اللي ضرب البراميدال تراكت ضربت بايه بالتهاب ولا ب ولا بنزيف ولا بيسبيس اوكيباين ليجن ايه اللي عمل كده هو هاو كان يو انفيستجيت هاو كان يو تريت هو نيورولوجي ما فيشلك اوكي The in -the -the c -t -m -r I neurozoomiska investigation CT-MRI, Treatment det Treatment inget behandling. Du kan ha en våg, vad, vad, så kan man se, hur är det? Jag säger, ett ben är Jag säger, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, ما رأيك في جسم البني آدم كان عامل ازاي؟ ما احنا قولناه مئة مرة؟ وشي وذراعي، ورجلي محدوفين على lateral aspect of the motor cortex وده واخد blood supply middle cerebral artery ورجلي على medial aspect بتاع motor cortex واخد blood supply anterior cerebral يبقى هنا الليجن عشان تيجي في area four وتاخد بالميديا عمليها صعبة عايزه ضربة جامدة عايزه اكتوب لات بيسل ينضربه فلذلك يقول لك قاعدة الكورتكاليجان يوجول حتى لو هتعمل هيمي بليجيا المفروض بتستارت ام مونو بليجيا يبقى هنا اول كلمة بتستارت ام از ايه مونو ليه لان البيتزي سيل بتاعتنا كلها ويدلي ديستريبيوتيد على الاريا فوق مش كده برضو زي دي كلمة مهمة قوي بس على فكرة هذا الكلام اكتب عليه برضو بين قوسين مش شرط يعني ممكن مريض يجيله وتليه هميبلاجي بس هو ما هو اليوجول مونوبليجيا لان ايدي في حتة ورجلي في حتة لكن بعد كده ايه المشكلة ايدك ورجلك وجسمك كله هيتلم في الضفيرة بتاعة البرامد البقى عشان كده الكابسولر ليجن والميد برين والبونز والحاجات دي بتبقى كومبليت هيميبليجيا فروم فرومزة ستار تبزل تحت شوية طب ما هي الكريتيريا كورتكال ليجان بالنسبة للمنضوع الهيمي بليجيا انها تبدأ كمونو بليج. اتنين عادة بيبقى فيه بقى اثر cortical manifestation فتعالك كده نفتكر ايه cortical manifestation اللي احنا سمعنا عنها مثلا نيجي نقول والله افيزيا افيزيا وخصوصا لو انضربت dominant hemisphere لو انضربت عندك dominant hemisphere يعني انت راجل right handed dominant hemisphere عندك left لو لو جه كورتيكال في اللفت دومينانت هيميسفير النتيجه ممكن يحدث افيزيا الكونجوجي ديفيشن اوف ذا اي مش هفسره دلوقتي ليه رسمة هنقعد نتكلم عن الكونجوجي ديفيشن لوحده العين بتتحرك ازاي برضو من الحاجات الهامة الكورتيكال جاكسونيان فيت يعني يجي يقول لك ايه يقول لك دكتور ده هو اول ما حصل له المشكله بصينا لقينا صباعه الكبير ده هو قاعد كده يتحرك وإيه وفضل يحصله كده في إيده دي زي إيه تشنجات كده وبعد فترة كده خلاص إيده بقى وقفت وبقت فيها مونوبليجيا يبقى هذه الليجن كورتيكال لأن الإيبليبسي قعدة غالبا كورتيكال ودي اللي بيسموها موتور جاكسونيان فت ولا نالقام أيضا هنفترض هي جدت مونوبليجيا هنفترض المونوبليجيا في الـ upper limb او في اللور lower هتلاقي برضو عشان الكورتيكس هنا انضرب هتلاقي فيه cortical sensorial خلي بالكم الموتور اريا جنب السنسور اريا بالضبط والاثنين ليهم نفس البلاث سابلاي فاذا كان اللور lower limb مضروب او الـ upper limb هو انضرب cortical يبقى تلاقي فيه ايه cortical sensory loss زي ما هنشوف بعد كده اللي هو loss of tactile localization و tactile discrimination والاستيروجونوس يبقى انت ميجي وقولك ايه رأيك يا دكتور هنأخطردي problem وار الزيليجان في رأيك والله يا دكتور انا شايفها cortical ليه قلت كده لانها ابتدت بمونوبليجيا وهناك اضر cortical manifestation conjunctivation في افيزيا في جاكسونيان فيت او اللي هي نقدر نقول عليها فوق الايبليبسي الليم المتاثر موجود فيه كمان كورتيكال تنسيولوس كل دي حاجات بترجح ان الراجل ده غالبا عنده ايه عنده كورتيكال ليجه هتلاقي حاجة في المربع كده على الكونجكتي فيجن بسيبها دلوقتي ايه اللي بالصفحة هروح نازل تحت الكورتكس قلنا البتاعه دي اتلمت فين في الكبسوله جات الكافسولة مضربت هيحصل ايه يا عمي هيمبليجي على الأوبوسيت سايد هيمي هايبوسيزي على الأوبوسيت سايد سبعة واثناشر على الأوبوسيت سايد سبعة واثناشر مالهم أفر موتور نيرون ليشان انا دول اللي يهموني دلوقتي هيبقى الطانج بقى فانت رسم لي رسمة الطانج هامر سومة عندك بس مش عارف مش حلوة كده هي هي رسمة بس فهمها لو سمحت كده افهمها علينا الاول هقولها لك عليا وبعد كده انت نقولها معكم بص يا دكتور دلوقت هنا الكابسولة دي بازر الكابسولة دي بازر اللي هي ميبليجيا فين هنا جميل طيب دلوقتي الطنج بتاعنا كلنا خدنا زمان ان الطنج فيه عضلة هنا وفي عضلة هنا العضلة دي بتخلي الطنج ده يروح رايح كده والعضلة دي بتخلي الطنج هيحكي المحصلة بتاعتهم الاثنين الى الامان خلاص كده طيب دلوقتي السؤال الكابسولة دي باظل خلي باقي انا عندي عضلة هنا وعضلة هنا كرينيا النيرف 12 جاي له براميدل من انهي كابسولة الابزل يبقى الكابسولة دي البراميدل بتاعها بيغزي انهي عضلة في الاثنين دول العكسين خلاص كده يبقى الكبسولة دي بازل اشتلله هو اشتلله الكبسولة دي بازل هتلاقي العضلة دي هبوس كده هو تروح العضلة دي اللي شغاله طلع لسانك برا يروح الطنج مشاور على fight of paralysis سهلة ولا نقولها تاني قولها تاني ولا هي ما كبرش خليك معايا ما تصحح من دكله ايه خد عيني ما كنت صاح ياب برا انا شايفه كنت واف وافع ما ديعمل العين كده وعيني يخش روح مرمي على اللي مش عايف ايه ده طيب يبقى قلنا الطانج في عضلتين العضلة دي بتطلع اللسان كده ودي بتخلي اللسان يروح كده الاتنين الى الامام الكابسولة دي باظه بل هي مبليش الكابسولة دي البرامدل اللي فيها هيسابلاي كرينيال نيرف 12 على الناحية المعاكسة يعني هيسابلاي العضلة دي على الناحية المعاكسة فلو الكابسولة دي باظت يبقى العضلة دي هببوز يبقى دي ما تشتغلش يبقى دي اللي تشتغل يبقى الطنج يروح طالع دي بيت التو اهي فانت بقى ليش هي رسمة عندك لو تحب تسيمها رسالة ده الطنج والعضلة دي بتجيب الطنج كده والعضلة دي بتجيب الطنج جد وقادي الكابسولة اللي فيها الليجن الكابسولة دي بتدي أنهي عضلة الناحية العكسية موافقين ولا ايه ففي رص على الكابسولة دي يعني الكابسولة دي انضربت يبقى العضلة دي انضربت يبقى انهي عضلة اللي هتشتغل اللي هي دي يوم الطنج يروح رايح على الصايد أو براليس يبقى بقى الطنج عضلة هي تودي هنا ودي بيتجيب كده ادي الكابسولة اللي بتصاب لاي في واحدة زي ناحية التنج الكابسولة دي باظر يبقى العضلة العكسية هبوز يبقى العضلة دي اللي هتشتغل يبقى الطنج يمشي كده هو ويشاور على الصايد أو براليس بص على المريض ايه رايك شكله في لو بص لسانه رهيب طن رهيب طيب يبقى دي الايه الكابسولار هيمبليجيا في حاجه في حاجة صعبة انزل تحت شوية ميد برين صفحه بقى اللي بعدها ميد برين نفس الرسمه بعض النيدرين ماذا يحدث هيحصل ايه اهو يبقى النيدرين الشمال اهو ينبليجي على الاوبزيت سايد يما هايبوزي على الاوبزيت سايد عايز تقول 7 على 12 ما اجراش حاجة لكن المهم كرينيال نير 3 و4 سين سايد لوور موتور نيرون ليجن يعني الراجل يجي عامل ازاي بصوا اذكريني ان نرفي ثلاثة بذات لما بيبوز بيعمل حركة لذيذة او يعمل كومبليت توزز كده تلاقي الراجل عامل كده وتيجي تفتح جفن عينيه تلاقي مايدريزز فكان في راجل الله الله رحمه كان يجدنا كان لذيذ جدا وتلاقي الراجل داخل بقى عنده توزز هنا خالص كده اهو وتفتح جفنه يبقى فيه مايدريزز ادي ثلاثة وكان اربعة معاه برضو متأثر واللي هي ميبليجيا عن الشادي ادي هيميبليجيا وادي كرينيا النerve على الناحية العكسية يبدي اسمها Cross Hemiplegia. يبقى الكرياتيريا العامة للميت برين ليجن هي يخضع لها البومز والمدالا. فعشان كده مكتوب تحت Localization of the lesion في البرينستون كلهم ايه Hemiplegia على the opposite side. على the سايد كلهم وكريميال نيرف بلوور مطر نيورون سين سايت زي ما قلنا الميد برين والبونز فمكتوب عندك واحد ميد برين 2 بونز مدله بلونجاتا اكتب بقى المدله بلونجاتا ايه يعني انظر سي حاجة اسمها لاترال ميدلري صندروم انا مش هتكلم عليه دلوقتي في صندروم اسمه لاترال ميدلري صندروم مهم جدا طب قولولي بقى الميد برين هيبقى فيه ايه بالظبط انبليجا هي وهيما هيبوسيديا و3 و4 ف3ك منه انفولفد بيبقى البيوبيل فيه دايليتد بيوبل اه يعني تلاقي واحد راجل بقى بص يا دكتور تلاقي الراجل داخل المستشفى والنفس على فكرة بيبقى عامل ازاي الميد برين ليجن كده تلاقي مكتوبه في التشست يقول لك الميد برين ليجن المريض يبقى عنده سنترال حاجة من يوروجينيك هايبرفينتليشن يعني تلاقي المريض عامل ازاي؟ كوما. فتلاقي الراجل قاعد كده هوا قاعد كده هوا مرة واحدة راح جاله ايه؟ في الميبريين ده تلاقي الراجل راح رايح في كوما. اولا ايه دا كان قاعد اهو راح جاله الكوما. فتلاقيه داخل عليك بقى فين؟ في المستشفى. تيجي تكشف عليه تلاقي الناحية دي براليسيز وتلاقي الراجل نفس وبقى تيجي <تصفيق> بوست تلاقي هنا ايه تايليتد بيوبيل ده في هنا 3 وفي هنا باراليسيس ده ميد برين ليجن الزبون ده جاله ميد برين هيموراجيك هتشوف الحاجات دي بونتاين البونز مشهورة بايه برضو نفس الكلام هيمي ديجا وهيما هيپوسيزيا ويبقى في برضه الكريينال نيرف الخاصه بالبونز خمسة ستة مش عارف ايه ومشهورة البونتين ليجن بالميوزيز واكتب لانه البونتين ليجن بتأثر او بتأثكت قوي السلبساتيك تشين وعشان كده الليجن في البونز ياولاد تعمل نوع من الميوزيز فتلاقى بص الراجل جاي عامل ازاي برضو ايه جماعة عامل والله دوتو دهو مرة واحدة كده يا راجل طب ساكت ما نطقش تيجي ببص عليه شلل هنا اهو دي بصف عينه دي مايوزس لكن في ناس هييجوا كتير خلي بالكوا هيبقوا شباب بقى مش كبار واتليف في كوما باي لاترال ميوزز. ده ادكشن واخد دوز حلوة لكن لا الزبون ده وفي واحد برضو بيجي له مايوزس مشهور قوي اولد ايج اللي بيبقى عندهم جلوكوما افيل عندهم جلوكوما ولا اشبكيه الاطرابات بتاعت الجلوكوما بتعمل مايوزس عقول الكلام ده في البيوب لان احنا يا ما تخمنا من الناس دي ايه الحدثين مايوزس وبعنده راجل سنه كبير مش هيبقى ادكت يعني ده اكيد عنده اكستينسف بونتاين ليجن على ناحيتين ويطلع راجل مثلا عنده اي بوست ريستاتروفيلير موضوع تاني خالص والمايوزس ده اصله عنده جلوكوما وبياخد البايدو كاربين مثلا الموضوع تاني خالص يعني عشان كده الانفيستجيشن مهمه لازم اعمل انفيستجيشن فاهم انت ازاي جميل وتلاقي البونتاين ليجن النفس عامل ازاي يا النفس كده هو اللي هو الابنيوستيك بريزنج اللي هو بوست إيمسبيرتوري بوز فاكرين الحاجات دي قلناها مرة في التشست كده ابنيوستيك بريزنج دي كاركترز من بتاعه البونتاين ليجن اللي بالصفحه كده كلام سهل هو فهما له العمليه بقت سهله قوي قال لك الموضوع هيبقى سهل فجم قال لك ما صعبه فعلا دايما انا اقول الحتة دي وهي مش عجبان مش عارف ليه ففي واحد راجل الصندرومات اللي هي الويبر او الصندروم او الصندروم يا ولاد ويبر صندروم بصوا يا ولاد انا بس عايز اقول حاجة انتو برضو في حاجة انتو نسيتوها النهارة المفروض ان الحصة يوم السبت تبتدي ده يعني المفروض ايه مش تسعى وربع كده انتوا داخلين لا احنا بنتبتدي المفروض بعد السلاة المزرد مباشرة عشان برضو احنا نقدر نعمل ايه ندي شوية وحتى نيجي ساعة الساعة العشاء ممكن نعمل بريك ونرجع بطرق اتاني مفيش مشكلة انما انتوا برضو مش عارف ليه نسيل حكاية دي يوم الاثنين والاربع بنبتدي الميديا بعد صلاة العيشة ما عندناش مشاكل انما الثابت ده بيبقى فيه صعبة شوية انا بقى هحاول اشوف لها حل الحكاية دي معاكم بس انا هتخلص بس المربع ده هو وبعدين نعمل بريك فايت مينة المربع ده وعشان عايزين نقول لكم على طبعا انتم مدخليني في مشاكل هو انا بقى اللي ايه طب ما تيجي قد بص نتفهم مع بعض اتفاق صريح كده ان احنا نعمل تفجيرات في البلد ما ادنى وابقى انا الامير انا انا اقول لك امير الجماعة قلت لك وفي الصورة امير الجماعة وبجوار ولده يحمل كيس الشبت بالشطة واللون ايه شكلها تنسى اعتقى في الاخر واتريم انا بقى في امسل امسامة امسامة الله اخرب بيته امسامة على تلك انا بنتكلم طيب فويفر بص بس معاك دلوقتي قولولي المدر هديك سندرومين بس والباقي ده كله مش مهم انا عايز اتنين المدر اين ليجن يا اولاد المدر اين ليجن هنا المفروض التفانة تعمل ايه هيميبليجيا وهيميهايفوسيزيا خلي بالك وكرينيالنيرف الثلاثة واربعة راح جاي واحد اسمه فويفر. قال انا شفت حالة برين ليجن فيها هيميبليجيا وهيمهايبوسيزيا عادي وفيها كريم نيرف ثلاثة بس ما فيهاش كريميال نيرف أربعة خلاص كده بس كده له بجد يا ويبر قالوا اه الله طب هو معلش بس طب ليه يعني بص يا دكتور انا ممكن يجيلي نزيف في الميت برين نزيف. فالنزيف يجي يروح مطير البراميدل ويعمل هينيبليجيا وهيمايبوسيزيا وروح مطير ثلاثة ويسيب أربعة لما يعمل كده يبقى اسمه ويبر سندروم فطبعا ويبر بقى مشهور في الحده دي يبقى ويبر هو عبارة عن ايه ما تنساش مدرين ليجا الا ما مفوش كريان نعرف ايه اربعة راح جاي واحد تاني اسمه بنيبيك بس بني ديكت بقى رسمة دي ارسمها لي على الشمال احسن عندك مش مظبوط هرسم لك رسمة حلوة شوية يلا بني ديكت اه يا غلبي بني ديكت اهي بصوا بصوا det nerv kränial nerf. Det är kränial nerf i det är kränial nerf. Det är så mycket. Det är så. Det är så kränial men Det är لما لون السيرد كرينيال نيرف بيخرج من السيرد كرينيال نيرف نيوكلياس وبعدين يعدي في حاجة اسمها ريد نيوكلياس فكيه الكلام ده يا جدعان بيقول لك يعدي في حاجة اسمها ريد نيوكلياس لا مؤاخذه يعني طب ليه اسمها ريد نيوكلياس عشان لونها كويس الريد نيوكلياس دي خلي بالك بقى بص ده بتهيمن على الايه السريبيلم على الناحية المعاكسة يعني الريب نيوكلياس بتهيمن على السريبيلم على الناحية المعاكسة يوم الراجل ده يحصل له ايه بقى احنا هنبوض بقى الناحية دي بقى هبوضة هي هيحصل ايه مش ده ندرين طبق القاعدة ينبليج على اوبس سايد هي ما هي على اوبس سايد برضو كرينا النيرف ثلاثة بس مفيش أربعة هو هنا بيقلد صاحبه ويبر ما هو ويبر ضرب بؤ راح ادوله جايزة جايزه وبتاعه بقى سندروم الثاني قال لك عايز اعمل اي حاجه انا حد كده ده هيحسس الجماعه دول فطبعا لما ريد نيوكليس بقى انضربت هيحصل ايه هيحصل كونترالترال التاكسيا هنا هو الابت فيه هنا اتاكسيا يعني عارف يا دكتور ايه يعني الناحية اللي فيها clicked هتبقى اتاكسك الناحية اللي فيها Fall هتبقى اتاكسك ممكن انا بقى اني عندي weakness بسيطة ومعايا برضو ايه نوع من الاتاكس ما هو هنا المبلان ده انضره هيمي بليجي عن ناحية اهي هيمي بليجي عن ناحية دي. وفي نفس الوقت ال دي بتهيمن على ده يبقى الناحية اللي هي هتبقى دا يبقى انت تكتب على الويبر ايه على البنديك زي الويبر بس فيه في التكسيا في الترايلز تايلز زي الويبر بالضبط يبقى يبقى ما هو الويبر تاني يبقى ما هو الويبر تاني الويبر مرة تانية هو ميبرين ليجن الا أربعة شال كريانير في أربعة أمر الله راح جاي بنديك زي الويبر اللي نضاف عليه هيمي أتاكسيا هيمي أتاكسيا في الصايد البراليز نتيجة افكشن الحاجات اللي زي ما تقول بتبقى ايه بقى زي MCQ ففضلت بقى السندرومات تتوالى كل شوية واحد وانا كمان اه حرورتها انا كمان شفت حالة بونتاين ليجان وعن هيميبليجيا انا هيبوسيزيا بس ما كانش خمسة ستة فالعة ثمانية كان خمسة وستة بس بجد والله عمل حاج قاض لحد بقى من العملية بدأت بقى ايه توسخ بقى زادت عدد السندرومات لحد ما وصلت آآ آآ اللي مثلا ايه زرومبية التسبك ايه عوز وصم اللي عوز لا اقفل على كده فقال لك كده كفاية ورح اقفل الجدول على كده وقال لك كفاية الكلام ده هنسيب بقى هيميبليجيا دي سي ليتر خدوا بقى 5 مينت عشان اللي عايز يصلي عيش وانا اقول سريع يوم السبت انا ببتدي هنا تمانية وربع مش تسع وربع يا حرامي من نفلوك اه يعني الناحية اللي فيها هيمي فاريتر هي اللي فيها القتاكة لان ريتنيوكلس دي بتهيمن على فكرة على السريبيلوم الناحية العاكسية والسريبيلوم بكو اوردينيت تين سايد له وانا هقولها التانية بعدها بس يلا بسرعة بس يا أولاد البريك ده ايه بصد بعد <تصفيق> يبقى احنا كده قلنا جاوبنا على السؤال الاول where is the legion اللي هو cortical capsular midbrain bones اجلنا الميضالة and spinal cord طبعا عايزين يخلوه يوم عشرة فخلاص يعني انا ما انا بس كنا يعني انا انا سامع ان انتم برده هو في حاجه من الاثنين اللي هو المحاضرة المحاضرة بتاع الدكتور عادل عفيفي ما تنسوش تروحوها الاثنين القادم الساعه واحدة في المدرج الجنين عشان يقولوك على نظام الامتحان انتوا بقى لو هتتكلموا بالنسبه للامتحان هنفترض ان هم خلاص هصروا على يوم عشرة ففيه ناس بتقترح انه هو بدأ ما يبقى عشرة تسعة يبقى تسعة, تسعة على اساس اليوم ده نخليه ما بين paper one و paper two كيوم زيادة عشان انت تستريح شوية وحاجات زي. بس لكن هو المشكلة انه هم زي ما تقول اه مش موافقين فاوزن اوف هيميتيجيا فاحت تكتا اه يعني انتو مفروض انا رأيي طبعا لو انتو لو انتو ان شاء الله هم اثاروا على يوم حشرة احنا كانت سنة الجدول بتاع يوم 15 ده كان لذيذي اوه على اي حال لو اصر على يوم عشرة خلاص يبقى انتوا تبقوا متفقين نخليه بقى تسعة عشان بالتالي فيبر 1 بطنه ام سي بعدها بيوم ونص بتبقى فيبر 2 بروبلم فنخلي يوم ونص مش كده يومين ونص هيبقى حلوين يعني ايه فبدل اه ما هو كده النظام كده هو النظام كده من زمان بتاع فالناس يعني بيقول لك يعني على اساس احنا نبقى في رمضان ومخستعين ومبتاع فاني لو امتحنا بدري يوم مش مشكلة على اساس نعمل سبيس بس خلي بقى بس ابقوا تمموا الكرينيكا الفاتولوجي بعد البطلة مش كده ثم الجلدية وليس العكس كرينيكا الفاتولوجي ثم الجلدية وفي بينهم برضو سبيس بثالي كان كويس وبعدين الأطفال خلاص يعني بس الأسبوعين والأطفال داخل في يوم العيد مش كده ولا يه طيب يعني هتعيد و هتقدر تعيد برضو أول يوم العيد بقى خضنا أكشين بقى أو. طيب causes of hemiplegia what is the legion يا جماعة يا دكتور حرام عليك حرام عليك حرام عليك يا ابن طيب انتو بس بلغوا الزمالكو عشان برضو بكرة في طبعا ناس يعني الحصة بتاع بكرة الحد دي هتبقى مشكلة عشان في ماتش كورة ده مش معناه ان انا بتصرج يعني قوي بس يعني برضو العيال يعني هيدوه كده فاحنا قلنا حس البكرة الحد اللي هي في صراحة الدين يستحسن انا هديها بعد بكرة برضو في صراحة الدين ان شاء الله بدل البكرة هدالهم بعد بكرة ساعة ستة ونص كده سبعة بحيث صلاة المغرب هتبقى هي البريك فانتو بس بلغوهم اذا سمحتوا طيب في عمل 2 ونص ايه ما انا عارف عارف العملي بكرة الساعة 11 يوم اللي الاثنين العملي هيبقى الساعه 2 يعني هتخلصوا المحاضرة بتاعه الكليه وتيجوا على العملي بتاعكم الساعة يعني 2 كده وشوية هيخلص يا دكتور الحفه والله مش طويلة انا عارف طيب كوزز اوف هيميبليجيا يعني واصل هيجيا يعني ايه وصف الزليجن? يعني طب انا عموما ايه انا ايه? نحن هعبر شبالشاك هشبالشاك لحد ما تهدو. اللي احسنتوا النهاردة انت عارف يعني ايه? يعني وصف لا يوصف. عايز يقول كلمة بس اخ جلولي. طيب واط الزاليجان يعني ايه يعني بينكوسين الفاسولوجي الفاسولوجي يعني انا البرامدل انضربت في الكوركس انضربت في المبريل ميني دي ضربها بقى ولا انفاركشن التهاب انفلانيشن ورم حاجة دي جانيراتيب ترومة الله يعني فطبعا انا بعرف من الانصت والكورس وبعرف من الريسك فاكتورز اللي عند المريض والسن المريض واشياء كثيرة جدا نخش على طول في الموضوع فاسكولر هينيبريجيا الفاسكولار اللي هي ايه اللي هي زي الهيموريتش والانفاركشن خلي بالك السرومبوزز والامبوليزم خلي بالك كلمة سرومبوزز والامبوليزم يعني انفاركشن لأجلطة المخ. و الهيموررجي عن النزيف. طيب دي الفاسكولار الفاسكولار مشهورة بأكيوت أم ست يا جماعة. وريجريسيف كورس هنعرف إن شاء الله لترام في شابترات لي بيكمل الهيمبيليشيا لسه. عشان كده اتاهلك نية سهلة شوية في شطر بيكملها اسمه فاسكولار ورد ستجالى المريض لما بيحصل له انفاركشن أو هيموررج في نفخه. بيحصل نوع من البرين اديمة في البرين اديمة بتبقى مزودة المسألة يعني تلاقي مثلا على سبيل المثال تلاقي فيه كده انفاركشن وهناعرف جاتني نيبلس لا انفاركشن كده وحوالين منها برين اديمة برين اديمة ادي كده فتلاقي المريض في الاول بعد كده يتحسن يتحسن ليه نتيجة ان البرين اديما بتسبسايد مع العلاج طيب ايه اللي يرجح كمان ان هي باسكولار ان المريض سنه كبير ان المريض هيبتاينسد المريض هايبرتنسد ديابيتيك كاردياك يعني مثلا تيجته دي جه دي 60 سنه عنده هايبرتنشن وديابيتس فاجنلي جاله من ايه استروك <تصفيق> طبعا ما هي دي الاستروك اللي هي لئمة انفاركشن, انفاركشن جاية من انفاركشن جاية من امبوليزم او سرومبس او لئمة هيمورج طيب هل اقدر افرق ما بين التلاتة صعب وهيكتب مكتوب اتس ديفيكلت تو دي فرانشي ويكتب جنبهم ان السي تي سيت سكان او الام ار اي سيت سكان او الام ار اي بيبقوا ماندتوري لابد يعني سيبك من الكلام اللي بيفرق ما بينهم صعب وفي طبعا الكتب القديمة ونحن بنذكر برضو فيها وتلاقي حاطين جدول الفرق بين الهيموريج والسرومبوزيز والامبوليزم قوله لا ما فيش فروب ما قدرش انا اقول ده كذا لان لو انا هعتمد على رأيه ما ينفعش لانه الهيموريج ايه رأيك لو خد هيبارين تاعد عايز شجارة تريد دا عايز شجارة ايه رأيك ايه رأيك لو خد هيبارين وهو هيموريج يبقى انصيبه سود. يبقى انا لازم اي ستروك ستروك معروف واحد عنده دبل مايترال زي اللي انتو تكشفهم دود دابل مايترال وانت تكشف عليه كده مراح ده هفرح جاله هيميبليجيا هيكون ايه طبعا دي شكلها حاجة باسكولار طبعا انا اقدر اه اه يعني ارشح اقول والله اصلوه مايترال فالب ديزيز ايه اف يبقى اكيد دي امبوليك هيموجي اكيد طب اللي عنده هايبر تينشن. اللي عنده هايبر تنشن لايبل ستريبرال هيموجي ولايبل ايضا لحاجة اسمها عندك لاكيونار انفاركشن لاكيونار انفاركشن دي بتبقى سمول انفاركشن نتيجة ليجن او نروينج في السمول بنتريتينج ارتريولز في البرين يعني دايما احنا نلاقي السمول ارتريولز في المخ في مريض الهايفرتين شان تدياء ومرة واحدة يروح جايه ايه اه يعني كل دي حاجات لكن انا لابد اني اعمل ايه طبعا خلي بالكم ان في النيوروليجي ويري الزيليجن هو الكلام وقت الزيليجن هتليه كله, كله كلام ميدزيني يعني عادي ايمبوليزم سرومبوزز مش عارف ايه انصت كورس كلام فارد vi kan se på el causes of vascular hemibligia الكوزيز اوف فاسكولار اللي هي نمرة واحد سرومبوتيك نمرة واحد سرومبوتيك سرومبوتيك زي حالات الأثروسكولوروزيز مثلا على سبيل المثال الفاسكولايت في عندك مثلا ايمبوليزم قول اي بقى انفكتب اندوكاردايت روماتيك هارت ديزيز ايتريال فايبريليشن ازاي ما انت عايز تقول قول بقى كل طبعا الامبوليج دي اكتب عليها دي بتبقى problem solving مشهورة جدا mitral valve disease وجاله suddenly hemoblesia لهالامبوليج دي بازاي طبعا الهيمورج بقى نتيجة hypertension نتيجة arteriophenous malformation كلام كله عادي ومصير نيجي بقى نشوف aneurysm فارقع كل دي حاجات وارده في الواحد نيجي بقى يا دكتور في سؤال مكتوب بيقول لك ايه فاسكولار هيمي سؤال لازم تجاوبه ازاي وير وات هو قال لك وات ديليجن هو قال لك فاسكولار فانت تقول ايه الفاسكولار في امبوليك اكزامبل كذا ثرومبوتيك اكزامبل كذا هيموريدج كذا الانفر الكورس الكلام ده كله بس خلي بالك مكتوب كلمة غبيسه جدا ان طالما قال لك فاسكولار هيمبليجيا كان ينبغي انك انت تحدد البلط فيسل اللي لو اتقفل يعمل هيمبليجيا وهنقول فيها ايه انظر الفاسكولار شطر الفاسكولار الكلام احنا قلناه قبل كده بس مش هنقوله بقى دلوقتي يعني هنسيبه اللي هو كنا قايلين ثلاثه بلاد فيسل لو اتقفل واحد فيهم بيعمله هيمبليجيا ولا نلقى مرة اخرى ونرجع قبل شطر الفاسكولر افتح البلوتسوب اللي افكرت بيه وارجع عيد الكلام تانا تلاقي العملية في الاخر يعني ما فيهاش مشكلة يتبقى ويريز اليجا كورتيكل وتدي مثال كابسولر وتدي مثال عشان يجي يقول لك انت جي قالك فاسكولر هينيبليجا تلاقي العملين يكتبوا لهينيبليجيا كده من غير ما يحدد بلوتسل من غير ما يقول سرومبوتيك وهيموريج وايمبوليك الوقت نسي يقول كورتكال وكابسولر وبريمستين اللي بقى انت هنا تسي بقى انت هنا ايه نسي طيب الفاسكولر هيميبليجي يدائما تيجي في الناس الكبار طب هل في فاسكولر هيميبليجي تيجي في الشباب ها اللي هو زي ايه ساكندري هايبرتينش تلاقي واحدة او واحد عنده رينال ارتريستينوس وضغطه ضرب 240 طب سريبرال هيمي ممكن. ايه كمان الفاسكولايتس التي تحدث في الميلز للبولينولوزا والفيميلز اللوبس ايه كمان بص يا دكتور اهم سبب في اي واحد يونج بيرسون يعمل له فاسكولار هيمي بليجيا الهارت از سورس اوف ايمبولايزيش الهارت شو بقى كان واحد في الامة روماتيك هارت والكونجينة الهارت كام واحد عنده مايوكاردال انفاركشن وحصل له ميورال سرومبوزيز كام واحد جاله انفكتب اندوكاردايتس وكل دول ممكن يكونهم يونج بيرسون خلي بالك دي نقطة هامة جدا ودي بروبلين سولفينج بيجيبوها الفاسكولايتس او يجي يقولك دي حالة ايه دي هيميبليجيا طب السبب ايه فاسكولر طب ايه Uh, uh, uh, vascular conditions تؤدي الى هيمي في هذا السن الصغير اديني اكزامبل انت تعرف ايه غير الامبوليك بتاعت الهار اول حاجة هار لازم تقولها الاول انا رأيه كده الهار بعدين نقول بقى اللي انت عايز تقوله بعدين بعد كده لقى ده انفلاماتوري طب عرفت ازاي ان هي انفلاماتوري اصلا كان عنده سخونية اصل هو اللي هي ايه يعني اللي هو بوست انكفلتك انكفلت. طب هو هو البرين هيلتهب من غير المنينجيس لا ده بيبقى فيه مينينجيال ارتيشن يعني ممكن تحط كمان ساينز او مينينجيال ارتيشن لان البرين لما بيلتهب بيحدث مع التهاب في المينجيس لا دكتور والله انا شايف ان الليجن دي سبيس اوكيوباينج ليجن لانه هو قال ان هو كان عنده هيدك وكان عنده بليرينج اوفيجن وكان عنده صداع والموضوع كان جرادي والانست وصلولي بروجريسيف كورس انا حاسس ده ورم لا ده اكيوت لا ده ريجرسيف ده سنه كبير لا ده باسكولار يعني تقول لا ده كان معاه فيفر وكان معاه ساينز اوف انك فلايتس وهكذا وهكذا كونجنيتال بقى تروماتك ديجينيرايتيف دي, دي كلها كل ده جاي ورا والدي مايلينيتنج في مربع ده يمكن جاي بعدين بس برضو بناخده إيه اللي يعمل لي Transient Plegium في حاجة اسمها Trans Schemic Attach هنتكلم عنها بعد شوية وحاجة اسمها Multiple Sclerosis كل ده جاي إن شاء الله وفي حالات هندرسها في الإيبلبسي حاجة اسمها اللي هو Toads Paralysis يعني ساعات بص يا أولاد كده تلاقي المريض يجيله بص يجيله إيه يجيله Epileptic Attach في نص جسمه كده اهو يقضي يعمل كده لمدة مثلا مدة طويلة او ثم فلاسد فاراليسس بعدها دي بوست ابلت اسمها الطاب لفاراليسس وهندرس بقى الفاسكولايتس وهندرس طبعا مكتوب هستيريكل بلاش كلمة هستيريكل اكتب بين قوسين احسن بنسميها كونفيرجان ري اكشن كونفيرجان Reaction. نيجي بعد كده بقى نشوف وخصوصا الفاسكولار بص يا دكتور قولوني ايه اشهر برانش او ايه اشهر انبليجيا في الدنيا عارفين مين اشهر انبليجيا في الدنيا كابسولار مشهورة جدا طب اسمه ايه الارتري كابسولار برانش ميدل سيريبرال ارت خلي بالك بقى ما انا هقوله دلوقتي عشان الحته دي مهمة خلاص احنا بنخلص اهو بص يا دكتور دلوقتي, دلوقتي الكبسوله دي عندنا خلي بالك اهو الكبسوله دي عندنا كده الكابسولار برانش بتاع الميدل سيريبرال ارتري بتاعها ناوي يقفل كمان كده في ال 16 حلو كده فتدي يعمل لي حركات كده نص كم كده هاوصف لك وص الكوروناري هي ايه الانجاينة دي عبارة عن ايه دي لو احنا يعني احنا تخيالها ما هي الا transient chemical attacks في الهارس فهي انذار لانفاركشن قادمة بس احنا ما بنسميه كده دي تسمى تي اي اي, اي. ليه دي. فانا البتاع ده عايز يقفل كمان ستوشه يوم يعمل لي ايه دي ابوصها دكتور كل شوية ابوص سبازم ايه كده ساعتين فتقوم بص الكابسولة دي هنا تبقى سكيمت اهم انا احس كده على الـ opposite كده ايه هلاقي دراعي ورجلي دول ايه كده مالهم مناملين كده ايه عندي تنميل تحس ان هما تقال شوية بعدين ممكن ايه عشان سبعة واثناشر ممكن مثلا حد يلاحظ ان انا بققي ايه ملوح انا بتكلم بعدين لساني كده يبقى تقيل شوية وصله هو بابا زعل وما زعلش وكان الحت دي نملك ومش عارف حتى وانا بتكلم معايا دكتور كده كان زي ما تقول كده حسيت ان بقه ما كان ملوح سنة وبعدين كان هو بيتكلم لسانه طبعا هو ايه؟ هو مش همي بليجيس دي مجرد اسكيميا هوب الاتاك يروح يقعد ساعة اثنين افتر 24 عشرين ساعة في ناس كتير جدا باب يتهموا هذا الاتهام ان هو كان زعل وما زعلشه لقى يا بابا مين المريض اللي بتكلمنا عنه سنه كم سنة خمسين سنة جميل دايابتل هايبرتانسل اوبيز مدخن يعني في نفس ريسك فاكتور بتاعت مين الكوروناري يبقى هو ربنا اراض ان الكوروناري يعني مش هجيله بس يعني نصيبه جاي سرب رب ما هبصت ما هلادي لا دي لا لتنين وفي ناس بقى في الرجلين المستشفى عندنا مليانه سكيميك لور لين المستشفى في ناس بقى سكيميك لور لين وسكيميك هارت وبرين كله الراجل كله سكيميك على بعضه عمال ايه فالراجل اللي انت بقى هنا بقى اكتب على ال تي اي ده افضل وقت للتدخل وال تي اي بقى تجيبه كذا مره وكل بوس بقى, بقى ايه في دكاتره بقى ما عندوش فكرة حاجات ده. لا ده ما فيش حاجة ولا مفيش حاجه خد فيتامينات نيوروتون مش عاد بي 12 اداني حونس مات بي 12 كده عشان الاعصاب اي كلام فمش زي طب يا راجل اديله اي حاجه هاتولي طب انا اديله ايه في المرحلة دي لسه ان شاء الله دلوقتي لسه مش دلوقتي طب دي يا شباب في اي دي قصه لوحدها هنقعد ندريش في كتير فدي لازم تاخد لك منها يبقى بص قاعده اي شكوى موتر او سمسوري بشكل او باخر في مريض عنده ريسك فاكتور تي اي اي اي ابن نفوخه بص انا هعالجه عارف زي هذا اعمل ايه طب انت هو الانجاني بتديله مش بتديله فازو دايلاتر وبتديله نفس الكلام هتديله هيفوليبديناد دراكز وهديله سريبرال بقى مش كورونا سريبرال فازو دايلاتر وحسن لليبت بروفايل وهديله اسبرين اطفل يعني كده نفس المقون دلع بالزبط كده حلو اهم حاجة ان هو ايه تدلعه دي اهم حاجة الضبط برابع عليك نيجي بعد كده الراجل بعمل يجينه تي اي اي اي تي اي اي اي ومحدش دريان لحد ما جيلي اليوم المحدد اللي انا قلت عليه بعد 6 شور راح الراجل ايه هم همي بليجن جات اللحظة طبع تسأل بقى انت قريبه بقى لك ايوة دكتور فانا كانت ساعتي ورجل منملة ايد منملة وكان ساعات كده ما يزعل بؤ البلوح كلام فارغ خالص خلي بالك هنا بقى لما بيجي له الاتاك اوف هيميبليجيا ده يا دكتور بص بتلاقي جسمه الناحيه الهيميبليجيك فلاسيد دايما الاكوت فاسكولار زيد انفالت في البرين بتعمل شلل فلاسيد هوب ومراح ده ده راح ايه بقى فلاسيد هيميبليجيا في في الوقت ده ممكن المريض يبقى احيانا في بعض احوالك كومتوس روح جايبين لك واحد في كومة ايه يا دكتور ده عمد فلان وقع كده مروح. خلاص. خاص فانت تكشف ازاي عليه وهو بقى في كومة يعني هديك مثال انت قلوه بقى لو ما قلتوش كده بسرعة نسع لان احنا عاملينها وعملينها في جدول وكلام حلو وكده زمان قلتلك واحد قول بميل هايبرتينسيف مرة واحدة الترامة الارض يبقى لا لا ايه لا ايه الهيبرتنسل انكفالوباسي لاستروك اللي هي الاستروك بقى موضوعنا النهاردة الهيبرتنسل انكفالوباسي دي برين ديفيوز نفخه كل وارد نعم الاستروك ناحية وناحية يبقى انت هتسيرج فور لاترالايزنج ساينز اذا تشوف اللاترالايزنج ساين في واحد في غيبوبة بص بقى دولتك هتعمل ايه الراجل نايم تانت هتمسكه هتروح رافع ايده الاثنين خداك من ناحية اللي فيها تراليسز مالها اللي فيها تراليسز ثلاثة خالص كده فتروح رافع ايده الاثنين كده هتلاقي الناحية اللي فيها تراليسز بتنزل الاول في هنا هايبو تونيا تيجي تروح ارسه في ايده دي كده عمله كدين جامد بص ليه مرتفع ايه هنا تيجي تقرسه هنا هو يروح محرك اليه يبقى واضح ان في نحية غير التانية يبقى اذا ما معنى كلمة فانز اوب لاتراليزيشن اي ان المريض نيرولوجيكلي شمال من زي اليمين تيجي مثلا تبص على بقه كده الناحية دي اولاد اللي فيها شلل بقى كل نص جسمه مشلول فتلاقي لتشيك هنا خده هنا فلاسد لدرجة ان هو خده ده عمال يتحرك يطلع وينزل كده مع النفس طيب عافين الناس اللي بيناموا ازاي في ناس لما بينام حقيقة بيبقى منظر صعب أو الحقيقة صعب يعني ايه ليه بيبقى نائح بقى خلاص درايع لدرجة ان بقوا لتشيكس الاثنين شغالين معاه طالعين نازلين مع نفسه عارفين اللي هو المنظر ده طبعا المنظر ده احنا بنشوفه كتير بس هو بيبقى مؤسف قوي لو في الفيميل بس شكلها وحش قوي اه يعني دي ممكن دي فعلا تطلع وهي نايمه انت طالب نيابي تصحى تفتكر ان بتطلع خلاص الورقه اه تعبت مش قادر المهم فالمهم طبعا بقى ايه اللي هيحصل هتلاقي الناحيه دي هتلاقي الناحيه دي عندها ثلاث فلاسد كده فتلاقي ان حته بتطلع وحته يعني الناحيه دي كده هو يعني مثلا لا حتى طالعه حته بيبان لان الراجل وشه داخل ديبيتي وتلاقي هنا في تشيك طالعه ونذله واضح ساعات تيجي تفتح عينه بالصوت بقى تلاقي هنا مثلا الكيوب اللي هنا دايليتد وهنا لا لو العين لقيت عامل وده لسه بقى البصوية جايب على ناحية يعني واحد يدري الداخل وبص عامل كده بيبص على ناحية ايه ده هو بيبص كده ليه البصه دي أو هنا دي معناه ان فيه في مشكلة وهندرس الكلام ده فسهل جدا انك تيجي تعمله بلانتر ريفليكس على ناحية تلاقي فليكسور على ناحية التانية لا يبقى الزبون ده عشان كده دايما يا دكتور يعني دايما كده اكتب عالشمال مريض تريزنتت بقوما ايه اول حاجة تعملها له اول حاجة تعملها له كلينيكا له, له ادور على signs of lateralization signs of lateralization اللي احنا بنقول عليها تمام لو طلعت positive كلمة ونص positive يطلب feed scan او MRI feed scan او MRI طلعت negative يبقى انا امشي في طريق ايه نطلب حاجة اسمها الميتابوليك بروفايل يعني ايه ميتابوليك بقى بروفايل يعني ليفر فانكشن وكيدني فانكشن بلد شوجر سوديوم وداسيوم نقط نقط نقط لنا لقاء في عندنا موضوع اسمه كومة اصلي جاي يعني ايه حتي بيلك ها في حاجة ستراكشور في البرين ولا المشكلة ميتابوليك ولا يا دكتور انا شايف فيه ساينز وقو بلاترال بص احنا بقى بنعمليه في الشوء دي بقى بص كده بصرع ابني Of Lateralization. يلا خلص خد يلا بقى كله اللي هو ايه بقى الميتابوليك كيدني فانكشن بلد شوجر صوديوم بوتاسيوم بلد جازيز خلاص كده لا يكون راجل منتحر على حد بحطط له حاجة موته ما في ناس يبقى هو القاتل وتلاقاه هو اللي جاب المريض المستشفى انت طرح بصص له كده اهو شكله بايد ان هو عامل عامل وعمل نفسه بقى ان هو ايه عادي خلاص ونشوف بقى يعني هترسل على ايه تعالوا بقى بعد كده بيخش في مرحلة ثالثة في مال الستاستيك دي بقى مهمة اللي هي فيها ايه بقى يا ولاد بقى تتعكس هايبروتونية هايبرفليكسية ويبان بقى كل البرامدال ويكنس والسير كوندكشن جيت وكده تعالوا نفسر هذه الكلمات في دقائق بصر دكتور الهايبرتونيا بتبقى اسمها ايه كلاسيك نايف تمسك الزبون تفرد دراعه وتلاقي فيه انيشال ريزيستنس فولود باي ريليس يبقى عامل كده دي نمره ده اللي هي الهايبرتونيا الكلاسيك نايف تيجي تدق رجله تلاقي رجله مش عايزة تستجيب وبعدين تضغط عليها هوب تروح جا هنشوف خلال الحاجات دي ولذلك خلي بالك طبعا احنا يوم اللاربعة الجاي ما احنا قلنا احنا الحصة دي هوا محص رجال اتنين هنخش بارابليجي على طول اللاربعة كله هيبقى متجمع في الاصغر هنوخ جايبين شيت النيورو كله من اول و الاخر عشان هعمل بلان لان ابتداء من الاسبوع اللي جاي هتنزل الحالات اللي ايه النيورو هجيب معاك النيورو نظري والنيورو شيت معاك خلاص النهاردة يا ولادي ايه امبليجيا بارابليجيا طلع الموضوع اما نراجعه بسرعة يلا بقى نمسك العيان هيستوري اكزيمنيشن تلاقي كل اللي مكتوب ده كله قدامك خلاص بقى انت كده هتقعد تخرج حافظ بقى ما ينفعش ان انت بقى تنسى الكلام نيجي نقول ايه بقى الويكنس بتاعه البراميدل تعالى نحفظها تعالى نحفظ خلي بالك نحفظ الويكنس بتاعه البراميدل خلي بالك بص الأفر لنب بقى يعني هذه الدستريبيوشن مش لازم نعرف ليه المهم انه بيه اسمع براميدل دستريبيوشن يعني ويكنس نتيجة براميدل تراكت ليجن فنمسك في الأفر لنب دستال مصل مور ويك زان بروكسيما خلاص كده ده أفر لنب تمام واللور لنب كذلك ديستال مور ويك زان بروكسيما الـ upper limb والـ lower limb برضو الأب دكتور دكتور. يبقى كده الـ upper limb والـ lower يشتركوا في ايه الدستال distal more weak than proximal الـ abdactor more weak than يبقى ايه بقى الفلكشن والإكستانشن فانت بص يا دكتور تخيل المريض نايم اناتوميجا ونايمه على السرير كده العضلات اللي نايم عليها هي الأضعف أنا نايم على دراعي نايم على الاكستنسور يبقى الاكستنسور مور ويك نايم على رجلي نايم على الفلكسور يبقى الفلكسور مور ويك يبقى تاني البراميدال ديستريبيوشن ديستال مور ويك ذان بروكسيمال ابدكتور مور ويك ذان ادكتور أب ابر لمب لوور لمب اما بالنسبه للفلكشن والاكستنشن الابر لمب الاكستنسور مور ويك لوور لمب الفلكسور مور ويك نيجي على التون بقى التون عكس الويكنس التون عكس الويكنس يا دكتور اوكي التون ايه عكس الويكنس بمعنى ايه قول لي يا حبيبي كده قول لي انا اهو الذراع الفليكسور ولا الاكستنسور اللي مور ويك الاكستنسور يبقى الفليكسور مور ستي هو العكس على طول. تكلّي بص دكتور، صابعه فليكسد، الرأس فليكسد، خلاص الإلبو فليكسد، ال ليه كلي برضو. جاي كده فليكسد. طب سؤال بقى قول لي قول لي، ال adductor more weak ولا ال adductor؟ يبقى ال هتبقى more static. فتلاقي برا يروح عامل ايه يروح عامل ايه adduction. هتلاقي المريض اللي عنده شلل حتى لموازها في السيمة لموازها متخش السيمة تلاقي الراجل البطل لما يجيله شلل تلاقيه عملك طبعا في ماشي عامل بقى كده طب مي اللي قال له يعني هروح جابين طبيب الامتيازي دوله جز جناهات وهو يقول له معنية هتاهم ايه ها صح تلاقي المريض عنده. طب رجله ما ده مش تلاقي الراجل كده الرجل بقى الفليكسور مور وي يبقى الاكسنسور مور استاتيك فتلاقي رجله مفروده العكس رجله يبقى ايده متنية وادكتد ورجله مفروده طب انا دلوقتي الادداكتور مور ويك ذان الادداكتور يبقى الادداكتور هنا مور ايه استاتيك اذا هو لما بيجي بيمشي بتلاقي رجله الاثنين عاملين زي العصايتين كده بس مش بيمشي كده الناحية اللي فيها بيجيا دي يمشي كده وبعدين ديجي يروح مخاطي يروح يعمل سيركامداكتشن. بسبب ايه ان عنده بالادكتور استاتيك. فالمريض شق مميز ليه؟ يعمل كده هو وكده ماشي بالمنظر اللي هو السيركامداكتشن جيد وتلاقي دراعه متني وتلاقي رجله ومفرودة وبتعمل السيركامداكتشن جيد بهذا المنظر. كلام بسيط بس هو عايز يبقى معروف. يبقى نمبر 1 الويكنس التون هايبر ريفليكسيا اكستنسور بلانتر الجيت سير كونداكشن جيت سيب بقى شور ساين دي شور ساين ده كل ده كلام هناخده بقى فين على... اكتب بص انظروا العملي نمسك بقى الايه ساين ساين قدامك نقدر نحفظها خلاص يا عم سيبك حتى البتاع المربع الكلام اللي تحت الشور ساين ده ده رش ما يدنش يعني بص بقى ايه اللي هي بقى ايه تلاقي طالب رخم حتجي يقول لي ايه طب ليه ديستل اتخذت من اكتر من فروكسي قول لي بقولك ايه ما تقوليش ليه ليه دي يعني ايه قول لي وير وات السلام عليكم بقى عشان ايه وليه ايه اللي بصفحة خلاص كده احنا ماشيين انبستيجيشن سيت سكان سي تي سي اولاد يجيب ورم في المخ يجيب الهيمورج والانفاركش اكتب جنبه كده شوفها مكتوبة الهيمورج يبان في سي كان من اول لحظة يعني لو جال سريبرال هيمورج هيبان في الحال الانفاركشن تظهر بعد ياللي بتتكلم هقول كلمة وعيش يبقى الهيموريج بيبان في اول لحظة يا جماعة عطوض الانفاركشن تاخد 48-72 ساعة بل ما تبان مشكلة هي طب الانفاركشن الصغيرة اللي هي انفاركشن ممكن ما تبانش خالص في من اساس لانات غارة جدا البرينستين ما بيبانش خالص في بصير. يا لهوي يبقى انا قدر اقول ايه هل ممكن يبقى عندي يعني عندي هيمورج او انفاركشن سواء الانفاركشن سرومبوز او هيمبوليز والسي تي مورمل طبعا لما انفاركشن لسه مستواتش انفاركشن صغيرة ليجن في البرينستين جه الامر اي خلص على كل هذه الدفاج الـ EEG بقى وCSF كل ده كلام فارغ ريسك فاكتور بندور عليها وضيف لي على ريسك فاكتور كمان إيكو كارديوغرافي يعني انت لازم برضو شوف السكر لبيت بروفايل شوف الأخبار ايه هل في مرض في الدم عمل الجلوطة ديت هل في حاجة عاملة النزيف بس اعمل إيكو كارديوغرافي وإي سي جي لابد منه يبقى انت تحس بالموضوع كله هو ويريزة ليجان ووفف الليجان من حيث تون او كده خلي بالك من أنا بس في موقت قتاعيس بس افكركم بيها بص يا ولاد عشان الناس سألوني البينيديكت صندرون بص يا ولاد الميد برين دان ضرب في عمله هميبليجي على الأوبز السايد وهي ما هيبوسيزيا وسيرد كرينا نيرف الضرب سيم سايد الليتنيوكلير بتهي من على السريلام من الناحية المعاكسة السريلام كل السريلام بيكون غرديت سيم سايد بتاعه يعني الحبة الوحيدة فينا فوقنا اللي اللي بتهي من على سيم سايد بتاعها سريلام سريلام هو الوحيد اللي بيهي على سيم سايد complications of أي كالاند سايكوزز يا بنشكل مت سايكوز بس يعني الجنة من الرجاء وادعلني يعني تمام ازاي امساك يعني جات على الامساك قصي بروزز دي في بي بالمونري الفراش عارفين قرح الفراش ولا لا شفتوها شفتو ما شفتهاش يعني يعني اكتر حته بتيجي فيها القرح الجلوتيل اريا لان انت بتبقى نايم على البريشر اريا لدلك المريض هنا ايه تكتب يقلب المريض في الفراش هتقول كده يقلب يقلب المريض في الفراش كل ساعتين يوديه يقلبوه كده خد بالك وساعات بتيجي هنا الاير ماتريكس اللي هي الايه الاير ماتريكس اللي هي مراتب الهواء انت عارف القرحه دي ممكن تبقى قد كده قد كده كده بعين ساعات تجبر بقى بص تبقى كده بص كده بعين بص كده بص الكرحة بص تيجي تقلب الراجل الجلوتية القريع ناحيتين عبارة عن ديب أوثر لدرجة انك انت شايف الفيمر اللي هده فيمر شايفه من وراء فهمتوا يعني ايه كرحة بقى دي مش قرحة لا ده بيبقى بير يا ابنه بتحاول لبير خلاص العين كده التأكل العين التأكل مديش عياء طبعا دي مشكلة العلاج كير اوف كوماتوز وسيمتوماتيك تريتمنت زي بقى الفيز والسيربي والكلام الفارغ وعلاج الامساك وبتاع اما العلاج الاسبيسيفيك اكتب تحت المربع ده الاسبيسيفيك تريتمنت انظر شابتر الباسكولار السبيسيفيك تريتمنت انظر شابتر الباسكولار هات لي صفحه اللي قبل دي يبقى نبص على الاستاتيك ستيج امسك المربع احفظ معايا البراميدال ديستريبيوشن بتاع الويكنس ديستال مور ويك ذان بروكسال ادكتور مور ويك ذان ادكتور في الاوبر واللوور لين مين اللي فارق الفليكسور وال extents. ال upper limb extensor مروي. خلاص. ال lower limb فليكسور مروي. يبقى ال upper بمين الأضعف ال يبقى مين اللي مورد static الفليكسور. فتلاقي رجل كل ده فليكس. طب مين الأضعف ال adductor. تبقى مين اللي static أكتر ال فتلاقي يده عملي كده. رجلي مين الأضعف الفليكسور يبقى مين اللي سباستيك الاكستنسور تبقى رجلة ايه مفروضة والأدكتور هي اللي سباستيك فعشان كده ببقى فيه زائد بقى الهايبر كلاس بنايف الهايبر فليكسيا الاكستنسور بلانتر وشور ساينز وبراميدل زي ما هنقولها ان شاء الله يبقى لقعنا الاثنين ان شاء الله يوم الاثنين هاتوا معاكم السيكاتري السيكاتري وما تنسوش حسة بكرة في صلاح الدين الساعة 11 يوم الاثنين يوم الاثنين صلاح دي كنينكا للساعة واحدة ونصف اثنين كده بعد المحاضرة ان شاء الله ويوم الاربع هنبقى في الاظهر ومعانا الـ ECG والنيورولوجي النيورولوجي النظر بتاع طرح الدين بكرة هيتاخد يوم الاثنين بتاع سبعة مساء